أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبوأ منها فقل, له فقل لا انكرها ولا أتبوأ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في المحشو واوجو شفاعته ولكن الشفاعة كلها لله نعم وهذا يشبه وقع لي مرة أنني أنكرت على هؤلاء المتصوفة من يعني يدعي الكرامات للحلاج وابن حربي والبدو وغيرهم فقلت له هؤلاء الزنادقة فقال أنت تنكر الشفاعة أنت تنكر كرامات الأولياء فهكذا يأتوني الإنسان فقلت له لا أنكر كرامات الزنادقة كرامات كرامات الذين تدعي أنهم وهذا كذلك الآن لما قال له هذه الشفاعة أنت تنكر شفاعة النبي قال لا انا ما انكر شفاعه النبي ولكن انكر ما انتم عليه نعم كما قال تعالى قل لله الشفاعه جميعا ولا تكون الا بعد اذن الله كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد والإخلاص كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين الله قال رحمه الله تعالى فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يذن الله فيه ولا ياذن إلا لأهل التوحيد تبين أن الشفاعة كلها لله وأنا أطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه فيها وأمثال هذا. نعم. ففرق بين أن تطلب الشفاعة من الشخص الميت وبين أن تطلب الشفاعة من الله أن يشفعه فيك. وهذا هو المشهور. نعم. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو معه أحدا وقال تعالى فلا تدعو مع الله أحدا وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عباده والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطح في قوله فلا تدعو مع الله أحدا هو يقول أنا أطلب الشفاعة التي أعطاها الله لنبيه قل الذي أعطى الشفاعة لنبيه هو الذي قال لك لا تدعو مع الله أحدا فإذا تريد شفاعة النبي أطلبها من الله ليس من النبي لأن النبي قد توفي صلى الله عليه وسلم ولا يسمعك ولا يدري عنك وإنما مطلبها من الذي قال لك لا تدعو مع الله أحدا نعم وايضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فاطلبها, فأطلبها منهم فإن قلت هذا وجوزت دعاء هؤلاء رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله نعم يقول الشفاعة أيضا ليست للنبي وحده صلى الله عليه وسلم نعم له الشفاعة الكبرى صلى الله عليه وسلم له شفاعات مختص بها لكن غيره يشفع الملائكة تشفع الصالحون يشفعون الأنبياء يشفعون والأفراط يشفعون الأفراط لهم الأطفال الصغار الذين ماتوا يشفعون لابائهم وأمهاتهم فاطلبها منهم إذن اذا قال طيب اطلبها منه اين تعالى تغير الله رجعت الى عباده الصالحين هذا الزام من الشيخ رحمه الله تعالى لهؤلاء المخالفين نعم